والله على كل شيء قدير ما افا الله على رسوله من أهل القرى فللله وللرسول فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ كَيْلَا يَكُونَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَاهُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتُهُ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 يَا تَرَوْنَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَصُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ یحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة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 يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا, ربنا إنك رؤوف الرحيم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 4. Lئن أخرجوا لا يخرجون معهم, ولئن لَا لا ينصرونهم, ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله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 Ké mefeli šejponi, i v poleli, i v senikfurfeleme, keferopole, i v iberii, um, Rychol, jde jí nifí, velký káčáze, uvolni mě. Je, ajuhá, lady, a menu tapu loha, a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 لا yestوي أصحاب النار وأصحاب الجنة, أصحاب الجنة هم الفائزون Lou anželna hážel Qurána na jebel, který jeho všichni viděli,